بسم الله قال رحمه الله تنبيه وهذه نفائس سيذكرها رحمه الله تحت هذا التنبيه وعنوان له صاحب لهنا المحقق عبر وعظات وهي نفائس من كلام المنقي رحمه الله تعالى فهي الخرجملا جميله وعبرا طيبه وفوائد ايضا ونصائح وستسمع هذا التنبيه الجميل هي فوائد جميلة ونفائد صيبة من كلام الإمام رحمه الله تعالى قال تنبيه من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه صدق هذه الفائدة الأولى الآن. التنبيه الأول من لم ينتفع بعينه فيما يراه من العبر فإنه لا ينتفع بأذنه فيما يسمع فكان العين هذا اللي تبصر لأشياء وتشاهد الأهوال وتشاهد الأمور وتشاهد العبر والعظات وأنت تراها بعينك رؤية وما تنتفع بالعين فالأذن باب أولى أنك تسمع العظة تسمع غير ذلك ما هو فيه الزواجق وما التفيد إذا كان هذه العين ما انتفعت بها وأنت ترى هذه الحوادث وهذه الأمور التي تذهل الشخص وما فيه شفائده فايضا كذلك الأذن ما تنتفع بها إذا سمعت شيئا من ذلك فهذه الفائدة الأولى والتنبيه الأول من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه حفظ هذه الفائدة الأولى قال الثاني الآن أو التنبيه الثاني للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك فمن هتك السترى الذي بينه وبين الله هتك الله ستر الذي بينه وبين الناس ونعم وهذا معلوم فالعبد له ستران ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فإذا هتكت الستر رفعت الستر الذي بينك وازلت الستر بالمكانة الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى فانكشف الأمر فإن الله سبحانه وتعالى سيكشف سترك بينك وبين الناس سيتضحق يكشف سترك الذي سترك فيه بينك وبين الناس وسيفضحق وتصير مفضوحا فلا تكشف ستر الله فإنك إذا كشفت ستر الله سبحانه وتعالى كشف الله ستر الذي بينك وبين الناس وصار الناس تتكلموا فيه يقول فلان فعل مثل فلان صنع كذا فلان وكنت مثلثرا قبل ذلك فلما انتهكت الحرم وتجرأت على المعاصي معاصل الله سبحانه وتعالى كشف الله سترك الذي بينك وبين الناس وفضحك ونسأل الله ستره فما من إنسان إلا له عيوب فيسأل الله سبحانه وتعالى الستر وانظروا هؤلاء الذين يكونون مستورين حبة من الزمن وعلى خير فلما يكشفوا ستر الله سبحانه وتعالى تظهر عوراتهم تظهر سوآتهم ظاهر عواراتهم وتظهر سوئاتهم ويطالب الان كان عنده كذا ويفعل كذا ويصلح كذا ما شعر له ناس يتكلمون فيه الذين كانوا يسترونه يا جماعه ما لهم لكن يقول عنده كذا وذا يقول كان يصلح كذا وذا يقول ما كان يصلي الفجر وذا يقول ما لحاب كان كذا وكذا يا ايش يا جماعه ما كان هذا يعرف ما كان هذا يعرف به ينكشف الستر الذي بينه وبينه وبيننا وبين الناس لانه كشف الله ولنك الله ستره وهكذا أيضاً بعض الناس كان مثوراً على أنه الوالد على أن الوالد علامة اليمن ولما كشف الستر بينه من الله فإذا به مفضوحاً في العلم فإذا البضاعة مزجاه البضاعة مزجاه أومه بذاك قوي الذي يعني على تلك المهابة التي يهابها وعلى تلك المنزل التي يوضع لها فإذا به الرجل حش وإذا به يتكلم بكلام سرسره يدل على عدم انضباط علمي عنده وعلى عدم انضباط خلقي أيضا كذلك وحس من الله ونعم الوكيل فلا تكشف سترك أو لا تكشف ستر الذي بينك ومن الله فإن الله سيفضحك ويتشطير ضحكة يضحك منك الناس والعياذ من الله يتكلمون فيك يتكلم فيك الصغير والكبير والحقير والجليل يتكلمون فيك وأنت ربما كانت منزلتك أرفع من هذا لأنك كشفت ستر الله سبحانه وتعالى فكشف الله سترك بينك وبين الناس ففضحك الله جل وعلا والهتك هو شق الستر حتى يظهر ما وراءه وأيضا كذلك الهتك هو الستر أي جذب الستر وإزالته عن موضعه كما قال الزمق الشريه يطلق على هذا وهذا يقال هتك الستر أي أنه رفعه رفعه وجذبه حتى ظهر ما ورائه يقال هتك الستر ويقال هتك الستر إذا شقه حتى ظهر أيضا ما ورائه الاول يقال هتك الستر إذا أزاله عن مكانه إذا أزاله عن مكانه يقال هتك الستر والثاني يقال هتك الستر إذا شق الستر حتى ظهر ما وراءه فيطلق على الشق ويطلق على عزالة من المكان يقال هتكه إذا شقه يقال هتك الستر وكذلك أيضا إذا أزاله ورفعه من المكان يقال أيضا هتكه الستر والمقصود بهتك لا لستر العبد أي فضحة أن الله يفضح هذا العبد الذي كان مستورا حقبة من الزمن فأنهله الله وعمل الله له فلما تماد في الشق. ولم يبالي بذلك فهدك الله ستره بعد ذلك بينه وبين الناس فصار محكة وصار أيضا كذلك مفضوحا يتكلم عليه من سمعتم الناس يتكلمون عليه بسبب عدم احترامه للستر الله سبحانه وتعالى وكل أمة معافة إلا المجاهرين فالشخص يعافة ما لم يجاهل يعافة ويستر ما لم يجاهر فإن جاهر وصار يتبجح بالشر فعلت وفعلت فإن الله سبحانه وتعالى لا يعافيه بعد ذلك لا يعافيه لا صار يكشف الله سبحانه وتعالى فهذا غير معافة فهذه فائدة جميلة ونفيسة أيضا كذلك طيبة للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك السترة الذي بينه وبين الله هتك الله السترة الذي بينه وبين الناس ويصير مفضوحا ونسأل الله سترة وإن الله حي ستير يحب الحياء والستر كما جاء ذلك في حديثي على ابن ومية إن الله حي ستير يحب الحياء والسترة فإذا اغتسل أحدكم خاليا فليستتر إذا اغتسل أحدكم فليستتر فالله حيث الدين سبحانه وتعالى يحب الحياة ويحب الستر الذي ما عنده حياه وما يستر نفسه فهذا نصلى الله سلامه إذا لم تستحي فاصنع ما شئته فلا يباني هذا يهتك ستره أو لا يهتك لا يبانيه فليحذر الشخص من هكذا الستر الذي بينه وبين الله بالجرى عن المعاصي وعد المبالاة فإن الله سيهتك سترك يوم من الدهر ويفضحك والناس تتكلم فيه وأنك وأنك إلى أخذ ذلك فتغدح ويغدح بعرضك بالحق وبالباطل بعد ذلك بالحق وبالباطل وبالباطل حرام وبالحق هذا جنايتك هذه جنايتك وأنت سببها لما رفعت الحجب بينك وبين الله التي كانت تسترك رفعتها فرفع الله تلك السطر التي بينك وبينها الناس فصارت السواء ظاهرة قال رحمه الله تنبيه الثالث والفائدة الثالثة قال للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه وهذا لا شك فما منكم إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الحديثة فللعبد رب هو ملاقيه الله سبحانه وتعالى سينقاه العباد اجمعون سينقون ربهم سبحانه وتعالى بما جنوا او بما فعلوا من اعمال ان خيرا فخير وان شرا فشر فكل مناق ربه سبحانه وتعالى باعماله واعلموا انكم مناقون هكذا يقول الله واعلموا انكم علاقون صح نعم ان كلنا سنلاقي ربنا سبحانه وتعالى نعم إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فما من إلا سيلق الله جل وعلا ليس بينه وبين الله ترجمان سيكلمه ربه وأما الكافر فلا لا يرى ربه لا يرى ربه سبحانه وتعالى وهو محجوب عن رؤية الله جل وعلا قال للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فينبغي له أن يسترضي ربه قبل نقائه صدق الله واسترضى الرب سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبالخير فالذي يريد أن يسترضي ربه أن يعني يطلب رضاء الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم من ابسين والتاء أنه من يفيدان الطلب يسترضي ربه أن يطلب رضا ربه جل وعلا فعليه أن يعمل العمل الصالح قبل نقاء الله قبل نقاء الله سبحانه وتعالى بهذا سسترضي ربك وأما بغير ذلك فيصف عليك ربك سبحانه وتعالى بالمعاطي والذنوب والآثام فإن الله يصخط عليه وأما استرضاءه فإنه يكون بالطاعة وبالخير وبالإقبال عليه قال فينبغي له أن يسترضي ربه أن يطلب رضاءه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه وأنتم في الدنيا ترون الناس الذين يريدون انتقلون البيوت كيف يعمرها قبل الانتقال إليها من ثلاج أولا ذا بويا ذا مع الحد بويا الآن يسمونه معجون الآن معجون واختاير ضخمة وثلاجات وغسالات حتى يعمر تماما ويرى أنه خلاص قد استقام البيت للنقلة ثم ينتقل إليش إليه وأما بيت الآخرة فتجد ربما ما يباني ما يبالي بعمارته ربما يصل إليه خربان أسأل الله السلام وإذا صار بيت الآخرة خربان ما تطيع سكنها تتعب تتعب فيه وإحتاج العمارة طيبة وعمارته بالطاعة فتجد عناية بعمارة البيوت قبل النقلة شديدة في الدنيا شديدة جدا ربما يذهب يستدين من هنا ومن هنا من هنا, هنا ويطقل نفسه بالديون حتى يعمر البيت الذي يريد النقلة إليه والان إليه فينبغي للشخص أن يعمر بيته الأخراوي قبل انتقاله إيش إليه وعمارته تكون بطاعة الله جل وعلا وبالخير فهذه نصيحة وتنبيه من هذا الإمام رحمه الله تعالى للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه والبيت إما بيت جميل تسكنه وإلا بيت دمار خراب والعياذ بالله تتمنى كل يوم أن نتخرج منه من هذا البيت وما هم بخارجين منها أتمنى أنك تخرج من ذاك البيت الذي ساكن فيه بيت الجهنم والعياذ بالله كل يوم أنت تتمنى أنك تخرج تارى تنادي مالك وتارى أيضا كذلك تمنى الخروج أنت أن الله يبعدك عن هذه النار وتخرج وتعمل صالحا تعاد مرة أخرى قبل أن تضخل النار ربما وعادك الله في البرزة وأنت تقول رب يرجعون لعني أعمل صالحا فيما تركت ونسل الله سلاما لأنه ما أعمر البيت الذي سينتقل إليه وهو البيت الذي هو دار القرار هذا ما أعمره قال للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو ساكنه فينبغي له أن يسترضي ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله إليه انتهينا من هذه الآن فائده والتنبيه إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها فهذا أهوى عليك هذا أهوى عليك إذا كنت على خير وعلى طاعة وجاءك الموت تقطعك عن الدنيا وأهلها لكن إضاعة الوقت في غير مرضات الله سبحانه وتعالى هذا أشد عليك من الموت لأن الوقت هو حياتك وهو عمرك كما يقول الحسن رحمه الله ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب, يوم فإذا ذهب يوم منك ذهب إيش بعضك والوقت يجب إعماره او يجب إعماره بطاعة الله جل وعلا واستغلاله في طاعة الله وكما يقول الشافعي فيما ينقله عن أولئك الحمقى قال ما استفدت منهم إلا فإذا تيني ومنها الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك فالوقت سيقطعك وإنه يعني يبيدك وينهيز تماما إن لم تقطعه وما استفيد منه فلابد من قطعه في الخير والسير فيه أي في هذا الوقت إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الزاد وإلى الدار الآخرة ركبا إلى الله بغير الزاد إلا إيش من القائن هذا البيت ركبا إلى الله بغير الزاد إلا التقى والش تتمته يا اخوان وعملا المعادي ركبا الى الله بغير زاد الا الثقه وعمل المعادي من القائم ام بن حنان رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه فهذه الأصليحة جميلة في استغلال الأوقات إضاعة الوقت أشد من الموت لأن إضاعة الوقت ثم علل هذا الذي ذكره لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها وهذا أهول عنك سهل إذا قطعت الموت وأنت على خير عن الدنيا عن أهلها فإنما أنت ذاهب إليه وصائر إليه أعظم من ذلك الذي قطعت عنه فهو خير أعظم من الخير الذي كنت فيه وأما إذا أضعك لغتك فهذا أشد عليك من الموت فرأس مالك كيف تضيع راس المال تجد تجار يحافظون على رأس المال جدا تهل إذا لم يربح سهل إذا لم يربح هذا سهل وإلا هو يسعى في الربح ويشتهد يحاول يعني يبرمجنا حتى يأخذ ربحا في هذه التجارة وهذا شيء مشروع إذا كان من حلة لكن أهم شيء أنه ما يكسر أهم شيء رأس المال ووقتك هو رأس مالك كيف تختره معناه إذا اخترت رأس المال خلاص ذهب وضع فضاعة التجارة قال الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة نعم والله لو حصل لك خزن حصل لك غم شديد تتمنى هذه الدنيا أنه ما مي ولا تباني بها لو حصل لك ساعة غم بس فالدنيا هذه عندك شيء مقابل ساعة غم يحصل لك وشدة تنزلوا بك وكرب عظيم ينزلوا بك فكيف بغم العمر ونسأل الله العافية قال الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة فكيف بغم العمر أشك أنه أشد حصل غم عمر حياة ترمدية وانت في نار والعياذ بالله ما تخرج من هذا ومت على النفاق الاعتقادي أو على الكفر والردة ونسى الله العافية والسلامة فهذه غموم تتراكم عليه هذا غم العمر ولا شك أنه عظيم جدا غم العمر فينتبه الشخص إذا كان غم ساعة في الدنيا إدلاد تاويه فكيف بغم العمر قال محبوب الدنيا يعقبه المكروه غدا شميل محبوب الدنيا يعقبه المكروف غدا ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا ما الذي يؤيد هذا من الحديث جيد الدنيا السجن المؤمن وجنة الكافر طيب فالدنيا السجن فإذا ذهبتها فإنك تخرج إلى فسحة لكن غير هذا أيضا يكرفنا هذا الموت والموت خير لا من الفتنة لكن حفة الجنة بالمكاره وحفة النار الشهوات فمحبوب اليوم يعقبه المكروه غدا ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا فالجنة محبوبة بالمكاره فالمكاره كثيرة عن إنسان والنفس تشتهي وتتمنى علي لكن هذا إذا اجتنبته يعقبه إيش خير كثير يعقبه المحبوب غدا بإذن الله سبحانه وتعالى فمحبوب اليوم يعقبه المكروه غدا ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا فربما الشخص يحب بعض الشهوات والعياذ بالله فتجد يريد الزنا ويريد الأشياء هذه النتيهية يراها أنها محبوبة إليه ويريد الخمور ويريد الفجور فيراها محبوبة إليه ويريدها ويرسعى لكن يعقبه بعد ذلك إيش؟ المكروه غدا هذا المحبوب الذي تقض فيه وطرك من شهوة والعياذ بالله محرمة هذه محبوبة النفس ربما تمين إليها لست كذلك فهذا محبوب لنفسك وهو حرام عليه فهذا المحبوب إذا اقترفته يعقبه إيش المكروه غدا يعقبه المكروه العقوبة والعياذ بالله وهي مكروهة لك ومكروه اليوم بعدك عن هذه الأشياء حفة الجنة بالمكاره مكروه اليوم يعقبه المحبوب غدا فما تأتي ربما تخرج الصلاه في شده البرد تخرج الصلاه في شده البرد وتتوضا في شده عشق البرد هذا مكروه للنفس لا مكروه مكروه تريد تحت الدفع. تريد تصلي في البيت من البرد شديد مع انه ربما اذا اشتد البرد لا يستطاع الخروج معه هذه رخصه إذا اشتد البرد لا يستطاع الخروج معه هذه ربما تكون رخصه للعبد لكن هذا المكروه الذي ربما تاه مكروها وهو طاع في طاعه الله سبحانه وتعالى الجهاد في الله وبذل النفس هذا مكروه له وهو مكروه الجهاد كما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم هذا مكروه اليوم يعقبه ايش المحبوب غدا الجنه يعقبه المحبوب غدا الجنه تفوز بها فهذا مثال جميل الجهاد في الله مكروه اليوم النفوس تكرهه وما تحب هذا الشيء ان تمدل النفس يعني النفس في يعني يرى نفسه انه يموت سيخلف الاولاد وسيتركه الذريه الى اخر ذلك هذا شيء لا شككره النفس كما قال الله كتب عليكم القتال والكرم لكم هذا المكروه اليوم يعظمه ايش المحروم غدا وهو الفوز بالجنة وبرضى رب العالمين سبحانه وتعالى أما الشهوات والدنيا هذه محبوبة ان كانت في غير طاعة الله سبحانه وتعالى يعقبها غدا المكروه ونسى الله السلامة هذه الشهوات والدنيا ونبيون إليها والضياع هذه تكون محبوبة للناس ولكن يعقبها غدا المكروه الحتاب والعقاب ونسى الله العافية أن لم يتجاوز الرب عنك أظن هذه تكفي هذه الفائدة الجميلة وما يبقى إن شاء الله في وقت آخر هذه إن شاء الله نكتفي بها تحفظ هذه نفائس من كلام ابن القيم نفائس ودرر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال الأخ عبد الله عبير الماركوت مريض بسم الله يشفيه إلى هنا